بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغم عرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملونين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طول ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة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 إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا من خلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإن عَلَى زَهَبٍ بِهِ الْقَادِرُونَ فَإِنْ شِئْنَا لَكُم بِجَنَّةٍ مِنْ نُكِلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 البيجنه فتربصوا به حتى حين قال ربي صرني بما كذبون فوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفار فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مبرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وَقُرَِّ أَزِلّمُزَ لَم مُبارََكِ وَآ تَخَيرُ الْ المُنزِلين إَِّ فِي ذَلِكَ لآيات وَإِنكَُا لَمُ بتَلين فَُّ أَن شَأْنَّ مِن بَعدِهِ قَرْمًا آخَرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومي الذين كفروا وكذبوا بلقاء آخِرَةِ وَأَتوَفْناكُمْ فيِي الحياتةِ الدُّم م إِلَّا بَشر مثلكُمْ يأكلُل مَِّ تَأكُلونَ منِنْهُ يَشَْب مِن م تَشْرَبون وَلَِنْ أأَطاعةُ بَشر مِسلَكُم إكُمْ إذَّ خَاسِرون أيحِدُكُمْ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 قال رب صلّي بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءا فهعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا التترا كلما جاء أمة الرسول وكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمهم آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها رسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا ان ندم ما تعملون عليه وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطع امرهم بينهم صبرا كل حزب بما لديهم فرحون فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا يَمُدُّهُم بِهِ جِنٌّ مَّا لَهُ مِن بَلَادٍ مُسَارِعٌ لَّهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ من خشية ربهم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 حتى إذا أخذنا مترفي بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا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 وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن السراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من در للجوا في طغيانهم يعمدون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانون ربهم وما يتدرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السماع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيديه ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشيادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون ربّ فَناتَ جعلني في القمُ غونِمين وَإِن عَد أَن النُركَمَ نَ عيدكُمْ للَ قادِرون إابفَابَِّتيج يَحْسَنُ السَّء نحنُ عَلَمُ بِمَا يَسفون وَكُ ربّ عوْذُ بكَ منِنْ آممَزَاتِ الشَّيلكين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَكُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون.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 قالوا ربنا ظلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فإنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الواحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ونجزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العدين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعار الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلاغا آخر لا برهان له به فإنما حِسَابُهُ عند ربك إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين